أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكان السماوات يتفطر من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أُحِينَاهُ إلَيْكَ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحُو لَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رِيَبَ فِيهِ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 Olaan siir? Ei te kahden minun doniä, f Allahu huw al wali, huw ayuhi al mauta, huw ala kulli fihi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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُلْكٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظَّالِمِينَ مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رغضات الجنات لهم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 وَمَا أَمْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامُ إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنَ الْذِحَفَ فَيَظْلَلُ عَلَى ظَهْرِهِ إن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 فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمَنُوا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وهذا ما غضبوهم يغفرون وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَاءً وَأَمْرُهُمْ شُورَاءً بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَادَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا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 هؤلاء لك لهم عذاب أليم صَبَرَ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمْ أَرَأَوْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ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 Maa lakum min mälgeen yäumئذin, Maa lakum min nekirin. Fain a'araduun, Fa maa arsalnaaka alaihim hafiivaa. In alaika illa albalaag. Wa innaa iza azaqna Sanamina rahmatang rahmtaan وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء yhävöi miei yshaanu inasau ja yhävöi miei yshaanu zukoor, ou yzoujoum zukraanu inasau ja yjgel